يسرنا أن نقدم لكم مقتطفات من المحاضرات والدروس العلمية التي يقيمها المكتب التعاوني للدعوة والهجرة بالفويلق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المسائل المتعلقة في الزكاة هو كيف تحسب كيف تحسب زكاة مالك؟ هناك طريقة سهلة ويسيرة لحساب الزكاة وهو أن يحدد الإنسان يوماً من السنة يوماً من السنة يخرج فيه زكاة ماله بعد أن يحدد هذا اليوم ينظر في هذا اليوم كم عنده من الأموال النقدية وهي السيولة كم في حسابه في البنك كم عنده في محفظته ويحسب هذا المقدار من المال ثم يقيده ثم ينظر أيضا كم عنده إذا كان له عروض تجارة من عقارات وبقالات وغيرها فيقومها في هذا اليوم ثم يقيد ذلك ثم ينظر كم له من الديون عند الناس لكن ينبغي أن ينتبه في هذا أنها الديون التي تحسب هي الديون التي عند ملي باذل أما إذا كان عند ملي مماطل أو على معسر فإن هذا بحكم المفقود فلا فلا يكتب أما إذا كان على مليء باذل فإنه بحكم المال الذي عندك فتكتبه وتقيده في هذه الخانة ثم تحسب هذه الأعداد والناتج تخرج منه ربع العشر وهذا مقدار الزكاة في النقدين و وأيضا بطريقة سهلة أنك تقسم هذا المجموع على 40 ويخرج بذلك ربع العشر